خفا خفا من دنيا لا حاجه استغرى غني ينتال حدا استغرى غني ينتال حدا خفا خفا من لا حاجه استغرى غني ينتال حدا استغرى غني ينتال حدا زد جوال دلما زلتر تارا وشتو زد جوال دلما زلتر تارا وشتو بودير اميدا وتمنى لاحقا اشترر غليا ترتا لاحقا خفا خفا يملى دنيا لاحقا اشترر غليا كان حدا صدر الخلي من ترتال بي قدر و دش و بسنكي قد بي قدر و دش و موارخا تا لحدا ستره خفا خفا يم دنيا لحدا ستره غلي امترتا لحدا ستره زکه ما سیکړم پہژاړم له حدا ستړی راغلیم تر څا خفا حدا خفه خفه په دنیا له حدا ستړی راغلیم تر څا له حدا ستړی د ظلم حق نه لا حدا. غلي لا حدا. خفا خفا یم لدنیا لحدا شتر رغغل ایم ترتا لحدا شتر رغغل ایم ترتا لحدا بازاہیر تو رزوان دی باتین کم رو بازاہیر تو رزوان سترنا غني ينتظر حدا خفا خفا من دنيا لحدا سترنا غني ينتظر حدا سترنا غني ينتظر حدا حقدر تحت مسلم لو منصور حقدر نفس سلامنا قضا زحدا سترنا خفا خفا يم الدنيا لحدا سترنا كن ينتظر تعالى حدا سترنا سامتن فريت يختار كر كانت لا حدا تدر غنين ترتال حدا خفا خفا يم الدنيا لا حدا بیابلان شمس دنیا غیجی تا بیابلان شمس دنیا غیجی تا تر آباد راگ لاما اشنا لحظا شتر راگ لئی امترتا لحظا خفا خفا یعنی دنیا لحظا شتر تتحدى استغرى غني ترتا لحدا خفا خفا يا دنيا لحدا ترتا غلي انت ترتال حدا خفا خفا يا دنيا لحدا ترتا غلي انت ترتال حدا خفا خفا يا دنيا لحدا ترتا غلي انت ترتال